أعوذ الله من الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر وحسبان والمجن والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوف الميزان وأطيب الوزن من قسط ولا تخسر الميزان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخرزات الأكمال والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلص عليك الفخار وخلق الجهن من مال من نار فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرجى البحرين يتقيان بينهما فرزقنا يبغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان وله الجوار المؤشعات في البحر كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عيافان ويوقع وجه ربك ذو الجلال والإقرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها السقلال فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يا معشر جن وإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أخطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان يرسلوا عليكم يا شعار فلا تنتصران. أَوَيَنَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَذَرُونَّ شَاطِئَ السَّمَاءِ فَكَادَتْ وَرْدَتُهُمْ كَالدِّهَانِ أَوَيَنَيَّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَوْمَ يَدْنُو اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا أَوَيَنَيَّ يَطُوفُونَ الْمُسْتَكْبِرِينَ فَيَخُذُهُمُ النَّاصِيَةُ وَنَطْقًا فَمَهِّيَ آلَاءِ رَبِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ أَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا أَتُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ آلَاءِ رَبِّكُمَا فيما عينا لتجريان فبيالاء ربكما تغزبان فيما من كل فاكهة زوجان فبيالاء ربكما تغزبان متكئين على فرش من بطائن ومن استبرق وجر الجمتين دان فبيالاء ربكما تغزبان فيه النقاصرات الطرف لم يطمسوا منهم السوق قبلهم ولا جان فبيالاء كان نور لاقوطه المرجان فعي آلاء ربكم عند الزمان الجزاء إلا الْإِحْسَانِ الى الاحسان فعي آلاء ربكم عند الزمان ومن دونها جنات فعي آلاء ربكم عند الزمان مدحه متعب من فعي فيما ما فاقت ونخور منام فمن يا ربكمات الزمان في النهرات حزان فمن يا لا يا ربكمات في الخيام فمن يا لا يا لم يطمئن نسون قبل ولا جاء فمن يا لا متكئين على فرفرف خضي وعبقين حسان فبيع لها ربك ما تكذبها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام